والسماء رفعها ووضع الميزان أ ل ا تطغوا في الميزان و أ ق ي م و ا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان و ا ل أ ر ض وضعها ل ل أ ن ا م فيها ف ا ك ه ة والنخل ذات ا ل أ ك م ا م والحب ذو العصف والريحان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال كالفخار وخلق الجان من م ا ر ج من نار ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر ك ا ل أ ع ل ا م فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إ ن استطعتم أ ن تنفذوا من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض فانفذوا لا تنفذون إ ل ا بسلطان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 فيومئذ لا ي س أ ل عن ذنبه إ ن س ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م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 يطوفون بينها وبين حميم آ ن فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان ذواتا افنان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 متكئين على فرش بطائنها من ا س ت ب ر ق و ج ن الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن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 「唯一の声を ا いてく ا さい」「唯一の声を聞 ب てください」「唯一の声 م 聞いてくだ ا ن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 فيهن خيرات حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان لم ي ط م ث ن إ ن س قبلهم ولا جاء ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م